114. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين 115. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون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 الَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَابِدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ 112. أليس الله بعزيز ذي انتقام 113. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 إن أرادني الله بضر هل أن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون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 117. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون 118. وإذا ذكر الله وحده شمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم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 119. ولو أن للذين ظلموا مَا فِي في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم 117. وبذا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. فإذا مس الإنسان ضرر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما 117. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون 118. قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 119. سيئات ما كسبوا 119. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين 110. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إن 129. وفي ذلك لآيات لقوم